فَلَمَّا جَاءهُمْ بِالْبَينَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 يا أيها الذين آمنوا هل أدل لكم على تجارة هل أدل لكم على تجارة تجكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله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 أنصار الله كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أنصاره إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فأمن الطائِر فَأَنْتُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرْتُم طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ